اهداف الدرس اولا الاهداف الخاصه بمهارات القراءه الموسعه يتوقع في نهايه الدرس ان يكون التلميذ قادرا على ان يستنتج معان الكلمات الموجوده في النص يستنتج مضاد الكلمات الجديده الموجوده بالنص يستنتج الفكره الرئيسيه للنص يستنتج الافكار الفرعيه للنص يستنتج نوع الاسلوب في النص ان يقترح التلميذ اكثر من عنوان للدرس أن يضيف التلميذ أفكارا جديدة متعلقة بالنص وغير وارد غير واردة فيه أن يضيف التلميذ معلومات جديدة إلى النص أن يقدم أدلة تدعم المعلومات والأفكار الجديدة أن يحلل التلميذ الأحداث الواردة في النص أن يحدد المفردات الضروري وجودها في النص ثانيا الأهداف المرتبطه بالدافعيه أن يحب التلاميذ البحث عن مدلولات الكلمات في المعاجم ان يشعر بالسعاده عندما يطور مهاراته ومعلوماته ان يقرا في الكتب المتعلقه باللغه العربيه لتعلم المزيد من الاشياء ان يحاول اكتساب معلومات جديده في اللغه العربيه ان يرغب في تعلم اللغه العربيه ان يستمتع بالافكار الجديده التي يتعلمها في المدرسه ان تساعده الانشطه والوسائل على فهم الماده بصوره اعمق ان يستمتع باداء الواجبات والنشاطات التي تتطلب العمل مع زملائه في المدرسه